وَسْجلونَكَ بِالسَّيئَةِ قبلَ الْ الحَسَنَةِ وَقدد خَالَتْ مِ قبلِهِمُ الْ المَثُولاد وَإِنَّ رَبكَ لَدُ مَغُفِرَة لَِّا سِعَظُلمِهِم وَإِن رربكَ لَ